وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا أَمْ كُتُوبٌ فِئْنِي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُبِيُّ مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْنِي عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالوادي المُقَدَّسِ طُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا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 واضم يدك إلى جناعك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طهى قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي ودع لي وزيرا من أهلي هارون أخي به أذري اشتد به أذري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قال قد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو لك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 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك مآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من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 114. وسلك لكم فيها سبلا 115. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به, فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى 116. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيله ثم أتى قال لهم موسى ويلكم وَإِلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرًا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوًا قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا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 119. وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا 111. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 112. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَالْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَاهُ فَأُقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوا أَمَنَ نَبِيَ رَبِّي أَرُونَ وَمُوسَى قَالَ أَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلب أنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أين أشد عذابه وأبقا. قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا، فقد أن تقام.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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي أن أسرب عبادي فضرب لهم قريبا في البحر يبسلا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشياهم من اليمن مما غش يوم وأضل فرعون قومه وما ندا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب قور الأيمن ونزلها عليكم المن والسلوا كرو من طيبات ما رزقناكم ولا تقع في ولا تقغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحة وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى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 أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحْلَلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أُوْزَارًا مِنْ زِنَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَوْ خَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَّا إِلَّا هُمْ وَإِلَّا هُمُ سَفَنَسِ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَّ وَلَا نَفْعَ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 فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا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 وَأَنَّ فِينا كَمَلَ تِذْكِرَا مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنُحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يتخافتون بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صف صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عجلا وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تن فعشفاعة إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله: يعلم ما بين أيديهم وما قلفهم ولا يحيقون به علمًا، وعلت الوجوه للحي القيوم. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَقَافُ ظُلْمًا وَلَا هَقْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 آدم من قبل فنسي فنسي ولم نجد له عزما وإذا قلنا للملاك اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس أذا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تُوم فيها ولا تُضحى فوسوس إليه الشيطان قرِّ يا آدم هل أبلك على شجرة الخلد؟ هل ادلك على شجره الخلد وملك لا ي멸 فاكلا منها فبدت لهما سوئاتهما واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجن وعصا ادم ربه فغوى ثم اجتباهه ربه فتاب عليه وهداه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 119. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا 110. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 111. وكذلك اليوم تنسى 112. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 ولا تمُدَّنَّ عينيك إلى ما متاعنا به أزواجا منهم إلى ما متاعنا به أزواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليا لا نسألك رزقا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا أقالوا لولا يأتينا بآت من رب أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أن سلّت إلينا رسولنا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخز والكل متربط فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراق السوي ومن اهتدى